فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَيِّ يَجْعَلُهُ فِي وَيَابَةِ الْجُبْ وَأُوَحِيَنَّ إلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُونَ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً أَيِّ يَبْكُونَ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 والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلاداً وهو قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخص دراهم معدودة وكانوا فيه من الذاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي متواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث